فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله ه أكبر الله أكبر أ هذان خصمان اختصموا في ربهم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 م ن ا ل ق و ل و ه د و ا إ ل ى صراط الحميد إ ن ا ل ذ ي ويصدون ن كفروا عن س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل م الحرام س ج د و ا ل م س ج د الاسلاميه ح ر م الذي جعلناه ا ل ل ن سواء ا ع ك ف فيه والباد و ب ظ ل موسوعه نذقه ا ل إ ب ي م ن ا ل ب ي ل ب ي ل ل ع ل و ط ه ر ب ي ت ا ل ا ئ ف ي ن و ا ل ق ا ئ م ي ن و ا ل ر ك ع الله الحسنى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 ش ع ا ا ئ ر ل ل ه ف إ ن ه ا م ن ت ق و ى القلوب ل ك م ف ي ه ا م ن ا ف ع إلى أجل م س م ثم ن ح ل ه ا إلى ا ل ب ي ت العتيق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 فأخذتها ا وإلي ل م ص ي ر قل يا أ ي ه النابلسي ا س إنما أنا لكم نذير لكم م ي ن ف ا ن آمنوا م و ع للعلوم و ا ا ص ر ر ز ق ك ي و الاسلاميه ذ ي ع في آياتنا ع ا ج ز موسوعه ا ل ن ق ب ل ك من, من ر س و ل و ل ا نبي إ ل ا إذا ت م ن ا ل ش ي ط ا ن في أ م ن ي ت ه فينسخ ا ل ل ه م ا ي ل ء الله ش ي يحكم ط ا ا ن ثم ل آ ي ا ت ه و ا ل ل عليم ه ح ك ي م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 صراط م س ت ق ي م و ل ا ي ز ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في م ر ي منه حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغتة أو ي أ ت ي ه م ع ذ ا ب ي و م عقيم ا ل م ل ك يومئذ ل ل ه ي ح ك م ب ي ن ه عقيم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 قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من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 ر س و س و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع ع بصير ي ل م ما بين أيديهم وما بين خ ل ف ه الله م وإلى ت ر ج ع ا ل أ م و ر ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا اركعوا و س ج د واعبدوا ربكم واعبدوا و و ا ع ربكم ربكم ف ل و ا ا ل خ ي ر ل ع ه الله أكبر و ج ا ه د و ا في ا ل ل ه حق ج ه ا د ه و ا ج ت ب ا ك م وما ج ع ل ع ل ي ك م في ا ل د ي ن من حرج م ل أبيكم ب إ ر ا ه ي ه و س م ا ك م ا ل م س ل م من ي ن ق ب ل وفي هذا